فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الله من حيث لم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم واي المؤمنين تاخذون يا اول الارصاد تاخذون يا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعزبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ذلك بأنهم وَمَنْ يشاق الله فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَنْ يُشَآءَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو نَجْنَى عَلَى أُصُولِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَنْ يُخْزِيَ الْفَاتِحِينَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ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 ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى ما الله على رسوله من أهل القرى ولد القربى واليتامى والمساكين وذل السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين وما أتكم الرسول فخذوه وما ناهكم عنه, عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 يبتغون فضلا, يبتغون فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وينصرون الله مِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وَالْذَارَ وَالْإِنَانِ قَلِيلٌ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلیهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي خُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أوتوا وَلَا يَجْدُونَ فِي خُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُفْسِرُونَ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 119. يقولون ربنا اغفر لنا ولإحوالنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتما لنخرجى معكم ولا نقع فيكم أحدا أبدا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الذين اخفوا عليكم معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون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 الأدبار ثم لا ينصرون لئن أخرئوا لا يخرجون ما هم ولئن كتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا لأنتم أشد, لأنتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في محصنة أو من وراء جدر بينهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من ذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل كَمَثَلِ إذ قال للإنسان كف فلما كفر قال إني بريء.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 وَاتَّقُ الله, الله, الله إِنَّ الله خبير بِمَا تَعْمَلُونَ ولا اللَّهَ كالذين نسوا الله بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأنساهم أنفسهم ولا تكون كالذين لك الله فأنشاهم أنفسهم أولئك هم, الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الف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 اللام المؤمن والمن العليل الجبار سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور